ا الله لعن الكافرين و أ ع د لهم سعيرا خالدين فيها, أبدا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا, لا يجدون وليا ولا نصيرا م و ج و ه ه م في النابلسي ر ي ق للعلوم ي ن ا يقولون يا ليتنا أ ط ن ا ا ل ه ا ل ا س و ل و ق ا ل و ا موسوعه النابلسي ف أ ض و للعلوم ن الاسلاميه ع ذ ب ع ن ر الذين موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ق و س و ع ه النابلسي ك م لكم للعلوم ي الاسلاميه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 ا ل م و س و ع و ا ل م ن ا ا ل س ي و ا ل ل ه ع ل ى ا ل م ؤ م ن ن ي و ا ل م م ؤ ن ا ت وكان ا ل ل ه غ ف و ر ا ح ي ه